يقول السائل حفظكم الله ما معنى قوله تعالى يختانون أنفسهم يختانون أنفسهم أي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يتمكن من احتمال هذا الأمر فربما وقع في شيء من ذلك الذي نهي عنه فهذا معنى قوله يختانون أنفسهم, يختانون أنفسهم أي في هذه الأشياء التي منع منع منها وكان فيها مشقة عظيمة جدا عليهم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يشترط للصائم رؤية الفجر الصادق لا يتمكن من هذه الرؤية كل صائم فالصائمون فيهم غير المبصر وفيهم ضعيف البصر وفيهم من وداخل المدن بين الأضواء فهذا أمر غير متمكن يعني غير متمكن منه من كل صائم لكن هذا مؤتمن عليه المؤذن أو الجهة مثلا المسؤولة في تحديد الوقت فهذا مؤتمن عليه والناس يسمعون الأذان اعلاما بدخول الوقت اعلاما بدخول الوقت ولا يتمكن كل الناس أن ينظروا كل يوم في الفجر الصادق حتى يتأكدوا بأنفسهم أن الوقت قد دخل نام أحسن الله إليكم يقول السائل بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة أن تذوق الطعام وهي صائمة الـ وضع شيء من الطعام في الأصبع وملامسة باللسان لتأكد مثلا من أنه ليس بمالح أو أن الملح ليس قليل أو نحو ذلك دون أن تبتلع ذلك وإنما مجرد ذوق باللسان فهذا مما لا يؤثر على الصيام نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ماذا يجب على من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان من أكل متعمدا أو شرب متعمدا في نهار رمضان فقد ارتكب معصي عظيمة وكبيرة من كبائر الآثام وانتهك حرمة الصيام وأوقع نفسه في خطيئة عظيمة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه بالندم على ما فعل والعزم على عدم العودة إليه وندم على فعله لهذا الأمر وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي تعمد إفطاره مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. احسن الله إليكم يقول السائل ما معنى قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أملككم لإربه؟ ذكرت المعنى في ذلك ذكرت المعنى في ذلك أن الصائم إذا كان يملك نفسه يملك نفسه بأن لا يتمادى مع الأمر وإنما يكتفي بالملامسة أو القبلة أو نحو ذلك هذا لا حرج عليه ولهذا فرق بين الشاب والشيخ الكبير نعم أحسن الله إليكم يقول السائل بارك الله فيكم نريد منكم نصيحة كيف يستغل المسلم الوقت في شهر رمضان جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الصائمين أعظم اجرا قال أكثرهم لله ذكرا فينبغي على الصائم أن يحرص على أن يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى في صيامه بأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا وأعظم ما يكون من ذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله مبكرا ومعتنيا بالأذكار التي, قبل التي بعد الصلاة ومعتنيا بالنوافل وما تقرب إلى الله متقرب بشيء احب الى الله مما افترض على عباده فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الصائم الصلوات الخمس في اوقاتها في بيوت الله سبحانه وتعالى ويعتني بشغل اوقاته وقت الصيام بالذكر وتلاوه القران والدعاء واعمال الخير وايضا يعتني بحفظ صيامه كما مر معنا من الامور التي تنقص الصيام وربما تذهب اجره من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الذي قبله، فإذا كان يوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فيحرص على أن يحفظ صيامه. ومن أنفع ما يكون في هذا للصائم، ان يرتب وقته. وينتزم مع نفسه بما يرتبه من وقت لنفسه فيرتب في وقته من كذا إلى كذا قرآن من كذا كذا إلى كذا مثلا في مدارسه العلم في الحفظ في زيارة الأقارب في الصدقات في يرتب وقته ويضع لنفسه برامج جادة ويجتهد في الاتيان بذلك ويستغل هذا الوقت المبارك الفاضل وجماع ذلك كله في قول نبينا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله نسأل الله الكريم أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان وردنا وإياهم إليك ردا جميلا ووفقنا يا رب العالمين لحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ووفقنا للاخلاص في الأقوال والأعمال وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم واعذنا والمسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها